وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُو كُمُ إلَنْ نَجَاتِ وَتَدْعُونِ إلَنْ نَارٍ تَدْعُونِ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكُونَ ريكبه ما ليس له لي علم وانا ادعوكم الى العزيز ال فاد لا جرم ان ما تدعونني اذا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا وأنما ردنا إلى الله وأننا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيد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 الذين استكبروا ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزن جهنم دع ربك يخفف عنا يوم من العذاب قالوا أ ولم تكتاتكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء